والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحمان أقسم وصدق والله لو أن قلوبنا سليمة لتقطعت أسفا من الحمان ما أكثر الساعات التي تمر بنا ونحن نحرم منها لا نستفيد منها تذهب سبهلنا والعمر والزمن أغلى من الثمن أغلى من الذهب وأغلى من الفضة الذهب والفضة لو ذهبت المبيء يأتي بدلها شيء لكن العمر والزمن لا يأتي بدله شيء إذا ذهب ذهب ما فيه رد ولي يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون حتى إذا جاء أحدكم أحدهم موت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا ما في رجوع إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث لو لا الى إلى أجل قريب فاصدق وأكون من الصالحين انت الآن في مهلة اغتن الوقت اجعل لنفسك حزبا من كتاب الله عز وجل اجعل لنفسك وقتا للعمل الصالح قم في آخر الليل ولو نصف ساعة قبل الفجر ناجي ربك ادعو فإنهم تعالى ينزل إلى السماء الدنيا يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفرني فأعطر له من الذي لا يقدر أن يقوم قبل الفجر من الساعة أمر بسيط جدا نحن نسأل الله أن يرحمنا برحمته، رحمته لا, لا نقوم ثلث الليل ونصف الليل لكن آتى لا يمكن أن نقوم نصف ساعة فقط نذكر الله فيها نتوضا نصلي ما شاء الله نوتر هذا أمر اظنه بسيطا جدا كذلك أيضا نجعل حياتنا كلها ذكرا لله فإن المؤمن الكيس هو الذي يجعل حياته كلها ذكرا لله لأن في كل شيء أمامنا آية من آية الله آية من آية الله فإذا ذكرنا هذا الشيء الذي أمامنا من ايات الله ذكرنا بذلك الله عز وجل ذكرنا الله فيكون الإنسان دائما يذكر الله عز وجل بما يشاهد من آيات الله الكونية بل بما يشاهد من نفسه وتقلباته القلب الآن أنا أسألكم هل قلوبكم على وثيرة واحدة دائما لا في غفله احيانا في إنابة احيانا في تذكر احيانا في حياة بينة احيانا احيانا يحيى قلبك حياة تتمتع بها مده من الزمن تتذكرها ربما تتذكر حالة وقفت فيها بين يدي الله عز وجل مصليا ساجدا ولا قبل ثلاثين سنة أو أكثر حسب عمر الإنسان لأنها أثرت في قلب فمثل هذه الأشياء ينبغي أن نستغلها ينبغي أن نستغلها وأن لا نغفل فالغفله موت قسوه للقلب وموت للقلب يقول والله لو ان القلوب سليمه لتقطعت اسفا من الحرمان حزنا تتقطع من حرمانها لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وصدق القلوب سكرى بل بحب حياتها الدنيا تسعى للدنيا اولا وآخر ينام الإنسان وهو يفك في الدنيا يسيق الله وهو يفك في الدنيا نعم ومتى تفيق قال وسوف تفيق بعد زمان متى عند الموت يفيق الإنسان يقول ليتني فعلت ليتني فعلت وأشد من ذلك إفاقة إذا كان يوم القيامة وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يديه يقول يَا ليتني اتَّخَدْتُ مع سَبِيرًا يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِدْ يَا لَيْتَنِي لَمْ لقد اضلني عن الذكر بعد إجان قال الله تعالى وَكَانَ الشيطان لِلْإِنسَانِ خَذُولًا او يقول الطائل نفس اللي عض عليه يقول وكان الشيطان للانسان وهناك لا ينفع الندم عند الموت لا ينفع الندم أسأل الله تعالى لأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن يغفن من أوقات بالأعمال الصالحة وأن يثبتنا عند الممات وبعد الممات وفي يوم يجعل الديان شهيدا إنه جواد كريم